الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصرفه معكم محمد ولائي الدين محيتين عبد المحسن سمير البناء جمال حماد وأحمد مشعل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 ثم يتوبون من قريب نعم فماذا قال الإمام أورد الإمام ما قاله بعض العلماء ومن بينه أن معناه قبل المرض والموت وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب وقال بعضهم وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل ثم أورد الإمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه حلقومة فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به وقيل المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار والمبادر في الصحة أفضل فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله, الحمد الله وعلا يا الله والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الرابعة قوله تعالى وليست التوبة نفى سبحانه وتعالى أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعهما أظهر من الإيمان لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع لأنها في حال زوال التكليف وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة وإليهم الإشارة بقوله تعالى أولئك اعتدنا لهم عذابا اليما وهو الخلود وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه وهذا على أن السيئات ما دون الكفر أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة وقد قيل إن السيئات هنا الكفر فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت ولا للذين يموتون وهم كفار وقال أبو العالية نزل أول الآية في المؤمنين إنما التوبة على الله والثانية في المنافقين وقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم وقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني الشرق والنزع ومعاينة ملك الموت وقوله تعالى قال إني تبت الآن فليس لهذا توبة ثم ذكر توبة الكفار فقال تعالى وللذين يموتون وهم كفار اولئك أعتذنا لهم عذابا أليما أي وجيعا دائما صحيح صحيح. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها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 لا يحل لكم أن ترث النساء كرها هذا متصل بما تقدم ذكره من الزوجات والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن والخطاب للأولياء واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها فروى البخاري عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن قيل كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامراته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك وأخرجه أبو داوود بمعناه وقال الزهري وأبو مجلس كان من عاداتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصابته ثوبه على المراه فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها من غيره واخذ صداقها ولم يعطها شيئا وان شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت او تموت فيرثها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها فيكون المعنى لا يحل لكم ان ترثوهن من ازواجهن فتكونوا ازواجا لهن وقيل كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها وإن سبقت فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها قاله السدي وقيل كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تطوق إلى الشاب فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث ما لها فنزلت هذه الايه وامر الزوج ان يطلقها ان كره صحبتها ولا يمسكها كرها فذلك قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها والمقصود من الايه اذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم والا تجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال والكره بالضم المشقة يقال لتفعل ذلك طوعا او كرها يعني طائعا او مكرها والخطاب للاولياء وقيل لازواج النساء اذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية ارثها او يفتدين ببعض مهورهن وهذا اصح واختاره ابن عطيه وقال ودليل ذلك قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بما لها إجماعا من الأمة وإنما ذلك للزوج المسألة الثانية قوله تعالى ولا تعضل هن معنى العضل المنع وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اختلف الناس في معنى الفاحشة فقال الحسن هو الزنا وإذا زنت البكر فإنها تجلد مئة وتنفى سنة وترد إلى زوجها ما أخذت منه وقال السدي إذا فعلنا ذلك فخذوا مهورهن وقال ابن سيرين وأبو قلابة لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجلا قال الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتاد الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها وهذا هو مذهب مالك قال ابن عطيه إلا أني لا أحفظ له نصا في الفاحشة في هذه الآية وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وهذا في معنى النشوز ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلة إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما اعطاها ركونا إلى قوله تعالى لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وقال مالك وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك قال ابن عطيه والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال قال أبو عمر قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى ومنه قيل للبذيء فاحش ومتفحش وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها وان شاء طلقها وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس له ذلك ولا أعلم احدا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة والله أعلم وقال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هني أم مريئا فهذه الآيات أصل هذا الباب وقال عطاء الخرساني كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود وقول رابع إلا أي يأتين بفاحشة مبينة أي إلا أن يزنين فيحبسنا في البيوت فيكون هذا قبل النسخ وهذا في معنى قول عطاء وهو ضعيف والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله جاء في حديث الإمام اليوم يا عم ما أورده عن أبي عمر من أن الزوج لو اطلع من امرأته على فاحشة كان له لعنها. نعم فما هو اللعان يا عم؟ اللعان مأخوذ من اللعن وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا وحقيقته أن يحلف الرجل إذا رمى امراته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين ومعنى هذا يا ولدي أن الرجل إذا رمى مرأته بالزنا ولم تقر هي بذلك ولم يرجع عن رميه فقد شرع الله له من والان والآن انتهى وقتنا كما ترى وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم